وَإِنَّكَ لَتْلُقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وقولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقّد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين؟ لا عذباً نهُ عذباً شديداً أو لا أو بسلطان مبين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 أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنقرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَوْنٌ ضُرْأَ تَهْتَدِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَم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 قال يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِنُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قال طائركم عند الله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 ما لنا قولا لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 <سؤال> نبتنا به حدائق ذات بهجة، فنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها، أإلاهم مع الله، بل هم قوم يعدلون.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 اضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. تعالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم ما يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 اُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول بِمَا بما ظلموا فهم لا ينطقون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 انفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه ذاخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر الصحاب